شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقبل أن نبدأ فيما كنا توقفنا عنده في الدرس السابق أود أن نبه الإخوة أن موعد الدرس ربما نقدمه لما قبل المغرب اكتداء من الأسبوع القادم الأحد القادم نبدأ على السادسة إلا ربع إن شاء الله تعالى حتى نخفف على بعض إخواننا كنا توقفنا عند حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الحافظ عليه رحمة الله وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي قال نعم جاء في نسخة الضبع صيد هو قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد وصححه البخاري وابن حبان هذا الحديث جاء في حكم من الأحكام المتعلقة بنوع من أنواع الحيوانات هذا النوع أشكل على بعض أهل العلم لأن ظاهره التعارض مع الحديث الأول الذي هو أصل في باب الأطعمة أو في باب ما يؤكل من اللحوم وهو حديث أبي غريرة الذي جاء في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذناب من السباع هذا الحيوان هو من ذوات الأنياب هو من ذوات الأنياب لا شك في ذلك ولا ريب وبهذا قال الدميري في كتاب الحيوان وبه يقول أهل هذا الشأن إلا أنه لا يتوفر فيه الشرط الثاني الذي حصل به التحريم، ألا وهو كونه سبعا، كونه سبعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو نهى عن كل ذناب من السباع، عن كل ذناب من السباع. فهو ليس من السباع العادية، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. السباع العادية يعني السباع التي تعتدي على غيرها من الحيوانات بل هو من ذوات الأنياب يأكل اللحوم ويتغذى على اللحوم إلا أنه لا يفترسها ولا يعتدي عليها ولهذا ما كان ضمن هذه الحيوانات التي جاء تحريمها ولو كان كذلك يعني لو كان من ذوات الأنياب ومن السباع وصح مثل هذا الحديث فيه لكان تخصيصا من عموم لكان تخصيصا من عموم لأن النص العام النص العام هو النهي عن كل ذيناب والتخصيص هذا النوع من الحيوان أو تقييد لإطلاق ومعلوم من القواعد الفقهية أن الخاص مقدم على العام وأن المطلق مقد وأن المقيد مقدم على المطلق ولكن لم يتوفر فيه الشرط الثاني ولهذا كان كان حلالا على الصحيح من أقوال أهل العلم إذن الضبع أو الضبع بإسكان الباء حيوان من ذوات الأنياب يتغذى على اللحوم إلا أنه خرج من الحكم العام الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه ليس من السباع العادية كما قال ابن القيم عليه رحمة الله غير مفترس غير مفترس وقال بعضهم انه كسائري الذوات الانياب الاخرى اي انه من السباع المفترسة بل قال بعضهم انه ربما يفترس حتى الانسان يعني ربما يعتدي حتى على الإنسان والصحيح القول الأول والله تبارك وتعالى أعلم قال الدميري الذكر ضبعان الذكر يقال له ضبعان والجمع ضباعين وأضبع يتغذى على اللحوم ويتغذى على بقايا ما تفترثه الحيوانات الأخرى سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أهو صيد قال نعم أهو صيد قال نعم وجاء في حديث جابر كذلك الذي رواه الحاكم وغيره بسند صحيح الضبع صيد وجزاؤه كبش مسنى يعني الضبع صيد ويتعلق به حكم من أحكام الصيد ألا وهو المحرم إذا قتل صيدا فعليه أن يذبح شات ولهذا قال يعني كفارت ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الحكم أن عليه كبش يذبحه لأنه وقع في محظور من محاذير أو محظورات الإحرام المحرم لا يجوز له الصيد فإذا صاد ما هو صيد كان عليه دم وهذا يؤكده حديث النبي عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وهو الدليل الثاني الذي استدل به من قال بحليته او جوازه وهو مذهب الشافعي واحمد مذهب الشافعي واحمد ان الضبع حلال حلال اكله حلال اكله لحديث الباب يعني لحديث أبي غرير هذا الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن بسند صحيح أن جابر رضي الله تعالى عنه سئل عنه الضبع صيد هو؟ قال نعم قال نعم فزاد السائل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال نعم وفي هذا بيان لحرف السلف عليهم رحمة الله جل وعلا في التحري لأكلهم يتحرون الحلال وفي تعلمهم هذه الأحكام يسألون عنها ليس هذا فحسب يسألون عن الحكم وعن دليله عن الحكم وعن دليله وهذا مقتضى لاتباع في أخذ الأحكام أن تأخذ الحكم بدليله أن تأخذ الحكم بدليله لو أن إنسان سائل سأل أو استفتى في مسألة من يظن أنه من أهل الفتوى من أهل العلم يعني ليس بشرط لازم أن يسأله عن دليله في المسألة ولكن إن سأل الدليل فجاز له ذلك وله سلف في ذلك وإن أجابه المفتي وإن أجابه المفتي في بيان الحكم بدليله كان هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل وهذا الذي كان عليه السلف أنهم إذا أجابوا يجيبون في المسألة بدليلها وهذا فيه فائدته فائدته ربط الناس بمصادر الشرع أربط الناس بالوحيين وهذه مسألة مهمة جدا أنك تربط المسلم بكتاب ربه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يتربى المسلم على هذا يتربى على أن هذا الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام هذا الدين ينبغي أن تبقى أن تكون دائرة بين هذا وذاك بين آية منزلة وحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المنهج القويم الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام لا كما أحدثه المتأخرون يضربون في المسائل أخماسا بأسداس ويفتون في دين الله جل وعلا بالآراء والأحواء بآراء الرجال وأهوائهم وربما لو سأل السائل أو المستفتي عن دليل ما أفتوه به لا صاروا عليه لا صاروا عليه لأجل ذلك وما فعل إلا ما فعله سلف هذه الأمة فهذا تابعي يسألوا صحابيا من أصحاب رسول الله من هذا الجيل تابعي يسألوا صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه الصحابة وهم أقرب الناس من الوحي أقرب الناس من الوحي بل ميزهم الله جل وعلا بهذه الفضيلة العظيمة والمكرمة الكبيرة أنهم عايشوا التنزيل وليس هذا إلا لأصحاب رسول الله عايشوا التنزيل رغم ذلك فإنهم يسألون في المسألة ويسألون عن دليل المسألة ويجيبون السائل بدليلها قاله رسول الله يقول نعم قاله رسول الله أي سمعه هذا من رسول الله وهذا أفادنا نحن فائدة لو اكتفى القائل بسؤال جابر لقلنا أن هذا قول جابر لقلنا أن هذا قول جابر خاصة إذا كان لقوله مخالف أما إذا قال قاله رسول الله ارتقى قوله إلى درجة الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الحج في هذا فكانت الحج في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال بالحلية أو بالحل في لحم الضبع استدل بهذا الحديث وبالحديث الثاني وذهب أبو حنيفة إلى تحريمه وأنه حرام وهذا عملا بالحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع ولما كان هذا من ذوات الأنياب. شمله هذا الحكم وهذا قول مرجوح لأنه لا تعارض بين النصوص الشرعية والجمع أولى من الطرح كما هو معلوم في أصول الفقه إذا كان عندنا نصين ظاهرهما التعارض هذا قال بالجواز وهذا هذا فيه وهذا فيه التحريم وأمكننا الجمع وأمكننا الجمع بين النصين ومن أوزه الجمع أن يكون أحدهما عاما والثاني خاص فيقدم الخاص على العام فيحكم له بما ورد فيه والعام يبقى على عمومه لا يخرج منه إلا هذا الحكم الخاص فيبقى كل ذيناب من السبع محرم إلا هذا النوع إلا هذا النوع وهذا عملا بالدليلين فالجمع أولى من الطرح وهذا من الجمع وهو الصحيح وذهب مالك إلى الكراهه، إلى أنه مكروه ليس محرم ولكنه مكروه قال الأوزاع كان العلماء في الشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها يعدونها من السباع ويكرهون أكلها ولعلهم لم لم يصلهم هذا الحديث وهذا مستبعد لأن حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الأربعة يعني مستبعد جدا أن لا يصل إلى عالم من العلماء ناهيك إلى جماعة من عل العلماء وكان العالم لا يكون كذلك إلا إذا كان جامعا حافظا للصحيحين والسنن لا يكون عالما إلا بعد هذا. فلا مستبعد أنه ما بلغهم ولكن ربما أعملوا العام على الخاص وقدموه أو أنهم أعملوا القياس القياس على قول الأحناف كما قال ابن قدامة في المغني القياس القياس يدل على كراهته وتحريمه. القياس يدل على الكراهة أو التحريم إلا أن وهذا كلام مهم إلا أن اتباع الصنة أولى إلا أن اتباع الصنة أولى وهذه قاعدة ينبغي أن تذكر في كل مسألة شبيهة بمثل هذه المسألة في حكم من الأحكام نحن علمنا أن الأصل في الأشياء في هذا الباب الحل وجاءنا أول حديث في بيان قاعدة في باب ما يحرم قاعدة عامة في باب ما يحرم من الحيوانات أو من اللحوم أن من اللحوم سواء كانت من من الدواب أو من الطيور أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور محرم هذا أصل ثاني في التحديد جاء بعد هذا العموم حديث فيه تخصيص لواحد من الحيوانات التي جمعت وصفا من أوصاف الحديث الأول ألا وهو أنه من ذوات الأنياب. من ذوات الأنياب فيبقى على خصوصه ويقدم في حكمه على العام إذن أول فائدة من فوائد هذا الحديث أن الحديث دليل لمن قال بشلية لحم الضبع يعني حتى وإن كان حلال ما أعتقد يعني تقدروا تأكلوه يعني ضبع شايفينه الضبع شايفينه ها شايفينه يعني شكله ما ما يعجبش لا لا هو اشبه الى الكلب من الذئب رأسه كبير وجيش كأنه هكذا اه ال ال ال ال ال من من المتقدمة اللغة ها اللغة. ايه قولوا الضبع، اذا هو لغة الضبع لغة غير احنا افتحنا الباو وما كشف اللغة فتح الباو الضم والاسكان الضابع ايه فكه قوي جدا نعم فكه قوي جدا حتى في بعض شفت ماذا إذا في كتاب الحيوان أو غيره أنا لما كنت يعني أشكلت عن المسألة هذه رجعت إلى كثير من الكتب حتى موسوعات الحيوانات وما إلى ذلك شفت صورته يعني عنده فك عجيب في قوة أثنانه وكثرتها إلا أنه يعني شكله شوية على كل حال يعني حليه الحيوان حليه الحيوان لا توجب أكله، النبي صلى الله عليه وسلم أحل كما سيأتي الضب، ولا يأكله، يكره أكله، لأنه لا يجده بأرض قومه. وبعض الناس من الصحراء ما يأكلون السمك بالحود، ما يأكلون، هنا عندنا جمعتنا في البلاد تحطوا الجمبري يقولك يعفو، الجمبري أغلى أنواعه. يعني طيباء الناس، طيباء الناس تختلف، طيباء الناس تختلف. وهما ربما يجيب الجارات يأكلوا عادي كأنه يأكل في الجمبري اللي تأكلونها عادي صاحب وهكذا الناس يختلفون وهكذا الناس يختلفون وبعض الناس كذلك ممكن لا يأكلون لحم الإبل ما يقدر يأكل لحم الإبل وهو حلال وعند أهل الصحراء من من, من أطيب اللحوم يقدموه على الضأن وعلى البقر عندنا في البلد يقدموه ارخيصوا ويقدموه حتى من حيث خاصة النوع منه الصغيران ارخيص على ذلك يعني الناس يختلفون في هذه المسائل من فوائد هذا الحديث طيب قلنا هذا لمن قال بحليته وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو مذهب الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة بالتحريم وذهب مالك إلى الكراهة في الحديث كذلك دليل على أن الطبع ليس من السباع العادية ليس من السباع العادية يعني التي تعتدي على غيرها قال ابن القيم عليه رحمة الله إنما إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها يعني وهذا ليس منه وهو في معرض الترجيح قول من قال بجوازه وحلي وحليته وحليته من الفوائد كذلك حرص السلف السلف يعني من الصحابة والتابعين وهذا سؤال أحد التابعين لصحابي من أصحاب رسول الله وما دام أن التابعي سأل الصحابي والصحابي أجابه بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم إما عن سؤال سألوه وإما أجابهم بابتداء وبيانا ومعلوم أن الصحابة أسئلتهم قليلة أسئلتهم قليلة كانوا لا يكثرون سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من باب الإجلال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا إذا دخل أعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على سماع أجوبة النبي صلى يعني يدخل يسأله أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا لأنها كانت فرصة الأعراب إذا دخل يسأل وهم يسمعون ويستفيدون من فوائد قل تحري السلف على تحري على تحر الحلال في مطعمهم ومشربهم والسؤال عنه من فوائده كذلك فإذا في باب الاستفادة من أهل العلم من العلماء فيه جواز سؤال العالم عن دليله فيه جواز سؤال العالم عن دليله طيب هذا عن حديث جابر وعن حكم الضبع وأنه من الحيوانات الجائز أكلها ثم قال الحافظ عليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه او عنهما عندك عنه لعنهما نه ماذا كله عنده عنه انه في نسخة عنه أه؟ طيب مليح. رأي مصحة عنهما انه سئل عن القنفذ فقال أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير يعني كأن ابن عمر أجاب بالآية أجاب بالآية والقنفذ غير داخل فيما ذكر في هذه الحاية الآية والله جل وعلا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يعني المحرم يعني المحرم فيما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله جل وعلا يعني أصول المحرمات في هذه الآية طيب يعني على صحة هذا الحديث إلا أن الحديث هذا لا يصح فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أي القنفر فقال خبثة من الخبائث فقال خبثة من الخبائث أخرجه أحمد وأبو داود وإثناده ضعيف وإثناده ضعيف. والحديث هذا كما قال البيهقي لم يروى إلا بهذا الإثنان وفيه ثلاث مجاهيل فيه ثلاث مجاهيل يعني لو كان فيه مجهولا واحدا لكان قاضحا في إثنانه فكيف وفيه هذا العدد جاء من طريق عيسى بن نميل عن أبيه يعني عيسى مجهول ونميل هذا مجهول والشيخ هذا مجهول والشيخ هذا, مجهول والشيخ هذا مجهول ثلاث مجال فلا يصح هذا الحديث وإذا لم يصح إسناده لم يصح الاحتجاج به لا يكون حجة لأن الحجة عندنا ليس وجود الحديث فحسب الحجة عندنا صحة الحديث أن يصح الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يصح فلا حجة فيه وخاصة في هذا الباب باب الأحكام وباب الحلال والحرام هذا لا بد أن يكون مصدره الوحي فالقنصل إذا ما صح هذا الحديث ولم يرد ذكره إلا في هذا الحديث يرجع حكمه إلى ماذا إلى ما إلى الحل الحل وش هو؟ إلى الأصل يرجع حكمه إلى الأصل يرجع حكمه إلى الأصل القنفذ هذا من ذوات الأنيام ها؟ ها؟ فس من ذوات الأنيام أنا لا أعلم هو ممكن يكون عنده أنيام ولكن ليس من الزبع أكيد ها؟ لا ما عنده مخالب مخالب عندهم ما عندهش عنده الظفر ما اوش مخالب الله علم ما, ما عنده مخالب انا ما ولا مرة يعني شفته شفته على المباشر يعني قوارض هو يشبه الجربوع وهذا الانواع ومن القوارض صحيح له اشواك له أشواك جعلها الله جل وعلا له وسيلة للدفاع ويتغذى على في الغالب يتغذى على على الأسماك أو شيء من هذا القبيل ولا الحشرات شيء من هذا القبيل يعني الأصل فيه أنه ليس من من السباع ولا أظن ولا أنه من ذوات الأنياب التي جاء الدليل على تحريمها وكان وكان معروف عندهم وكان يؤكل معروف عند العرب وكان يؤكل فلو كان محرما لا ورد فيه الدليل كونه كما جاء في هذا الحديث كان فيه هذا الضعف كونه خبثة من الخبائل أي خبيثا كذلك هذا يحتاج إلى, إلى مستند وحجة لأن القنفذ معلوم أنه لا يتغذى بالنجاسات لا يتغذى بالنجاسات وليس منها كذلك وليس واحدا منها كذلك فلا يكون أو لا يصح فيه هذا الوصف أنه خبيث أنه خبيث وقلنا أن الخبيث وصف لأسفل المحرم والعكس كذلك صحيح والمحرم خبيث يعني إما أن يكون خبثه سكما أو وصفا إما أن يكون خبثه سكما أو وصفا يعني هو خبيث كونه النجس خبيث الذي يتغذى بالنجاسات كذلك يكون خبيثا إذا كان تغذيه بالنجاسة عارض، يكون خبثه عارضاً كذلك. وهذا كما سيأتينا في حكم الجلالة. في حكم الجلالة والجلالة الذي تتغذى على النجاسات. الأصل فيها أنها لا تتغذى على النجاسات. الأصل فيها لا تتغذى على النجاسات. صح ولا لا؟ الأبقار والغنم والدجاج وما إلى ذلك. هذه لا تتغذى عن النجاسات، ولكن من هذه الحيوانات ربما من من تستليس النجاسات وتصبح ويصبح علفها من النجاسات، فإذا كانت كذلك، فإذا كانت كذلك كانت كانت جلالا، كانت جلالا ولها حكمها الخاص بها سيأتينها. في ظواهر، أنا شوف ظاهرة في في في في عُنّابة. إذا فيه إخوة من عنابة ربما أي يضمون صوتهم إلى صوتي ظاهر أنه فيه أبقار في عنابة في المدينة فعلى وقت الفجر تخرج قبل ما يجوا هذوك عمال النظافة تقوم هي بتفتيش هذه القمامات كلها شيء عجيب قاعدين بعد صلاة الفجر تخرج من المنزل تشوفهم يحكموا هذك الأكياس يقلبوها يفرغوها بعدين عملية فرز وما أدري وإيش يأكلوا حاجين والأسف في أنها بعيدة عن هذه المشاكل إلا أنها في هذه المدينة تهوى هذه الأماكن فالله عالم يعني لعل أحد إخواننا يقول إذا كان بفعلها هذا تتغذى بالنجاسات فتكون من الجلال حتى نقول لإخواننا في النابة أبقاركم وألبانكم من الجلالا ولا يجوز لكم أكلها ولا شرب ألبانها إلا بعد حبسها وهذا الشرط في حلية الجلالا الله أعلم إحنا شفناها تقلب في الأكياس وما أدري وش تأكل بعد ذلك طيب هذا إذن عن عن حديث ابن عمر ثم بعده قال نعم فقط من خفيفه ايه قلت خمس من الخبائث خبسة لا, لا قد خفيفه لا لا انا عندي خمسه الشاب قال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وكان لا لا انا ما عندي عندي عندكم ها لا لا ما عندي ما عندي هذا هو واش قال قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وكان لا لا ما عندي عندي طيب واحد يعود يراجع المسند ولا السنن سنن ابي داود ويتأكد انه من لفظ الحديث المهم حديث ضعيف المهم المحقق ضابط ضابط الروايات ضبطا علميا يعني انا هذا الزيادة ما عندي واحد فيكم يراجع و... انتاسوا فينا اه وش هذا سبو السلام هذه تحل أسحيل لا شيخ لا لا وتعليق شيخ ألباني لاذي هذا ما مل من عمل شيخ ألباني ولا شيء هذا الناس دروا ولكن ما هو هذا لا ينسب العمل هذا الى الشيخ الألباني ما ظنوا ان سبو السلام هذا راه ألف الشيخ الألباني هذا تعليقات ربما بعض تعليقات خفيفة الشيخ لما كان عنده بعض مجالس من سبو السلام أما أن يكون هذا وديرين تحقيق شغل الألباني تعليق ما ليش إذا تعليق أحسن لو كان تحقيق لا قلنا أنهم كاذبون لأنه ما حقة فما يعني ما أحسن نسخة هي هذه يعني البلوغ كتاب البلوغ لي الأخ سمير الزهيري حافظه الله هذه احسن شيء انا احسن ما رأي. يعني تحقيق علمي و... وقلت فيه نسخة اخرى محققها نسخ كثيرة على أه... طارق عوض الله وهذا الفريابي ونسخة الفريابي مسروقة يعني سارق تحقيق سمير الزهير بالادلة تارق هذه النسخة يعني تحقيق دار غير اسم المحقق السابق وجعل سابق وجعل اسم فقط وهذه من الامور التي لا تستحسن ب بطلبة العلم او بالباحثين من امثال هذا الرجل ان كان عنده جهود هكذا في تحقيق وكذا ولكن في هذا العمل وفيه ادلة يعني على ذلك يعني طيب هذا من باب الامانة العلمية و والتعريف تعريف الطالب بأحسن النسخ في الكتب وهذا مهم جدا تعريف الطالب بأحسن والحمد لله الآن آآ آآ الطلبة آآ بدأوا يتفقهون في هذه المسألة ويتفطنون لهذه المسائل فيسألون دائما وأبدا عن أحسن طبع وأحسن تحقيق لل تصنيف الفلاني او للكتاب الفلاني هذا شيء جيد طيب يحمدون عليه حتى كنا بدأنا الدرس في في موقع راية الاصلاح اول اسئله في اول مجلس كان بثه متعلقة بالسؤال عن افضل تحقيق لكتاب بلوغ المرام فهذا شيء جيد يعني نعم واش تحبي تقول اخر حتى الاوام الله اللهم بارك ما شاء الله الله يبشرك بالخير ويعني يميزه بينه الله يبارك خلاص ولو طلبت علمه. طيب قلت بعد هذا قال ابن عمر قال الحافظ عليه رحمة الله نعم اه غازي طيب معلش اختم بالحديث وان كان ضعيفا نذكر اقوال العلماء في حكمه يعني الحكم حكم القنفذ حيث ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى تحريمه أنه حرام دليلهم هو هذا الحديث دليلهم هو هذا الحديث طيب مدام دليلهم هذا الحديث وتبين لنا أنه لا حجة فيه لضعف إثنازه فلا تقوم لهم حجة فيما ذهبوا إليه وذهب الشافعي و... بل مالك والشافعي نبدأ بالتسلسل آه... الزمني والمرتبة وال... كذلك لأن مالك أعلى من الشافعي وهو شيخهم رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا ما هو من منطلق المالكية ها المالكية من منطلق ترتيب العلم الذي ينبغي مرة كان يدرسنا واحد واحد تركي واحد أستاذ دكتور معروف عنده مصنفات وكان ما في الامتحانات قال أول امتحان قال الله حتى أنا في في أوراق الطلبة بدادر هكذا هو يعني متميز في هذا ماشي أكاديمي بأتم معنى الكلمة بعد تصحيح الأوراق ما أدري 500 ورق ولا ما أدري أذكر ملاحظات لاحظها في الأوراق. من بين الملاحظات قال أنا لاحظت أن الطلبة بلغته فيها العجمة هذه تعال أترى إذا ذكروا مالك ترحم عليه وإذا ذكروا أبو حنيفة لا يترحمون عليه. <تصفيق> يعني ربما كان فيه يعني متعصبا. فاحنا ليس من هذا القبيل بل من باب فذهب مالك الشافعي إلى إلى أنه حلال وهذا بناء على الأصل الأصل أنه حلال ثم بعد هذا يأتينا حديث ابن عمر الذي في حكم الجلالة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبائنة أخرجه الأربعة إلا النساء وحسنه الترمذي والحديث صحيح بشواهده هذا موضوعنا الحلقة القادمة بحول الله التي تكون الأسبوع القادم قبل طلاة المغرب سأل الله عز وجل أن, يوفق أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وسبحانك الله محمده شهدوا أن لا إله إلا أنت تغفرك وتقول